قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ الْبَأْتَ إِلَّا قَلِيلًا شِحَّةً عَلَيْكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تبور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحدط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يات الأحزاب يودوا لونهم بادون في العراب يشألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله إسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم لاخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون لحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال مَا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظايروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكمون أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تفعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي أقل لأزواجك إن فَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَوْا فَتَعَالَيْنَا نُمَتِّعْكُم وَنُسَرِّحْقُم سَرَآَنَ جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ يَرْسُلَ رَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَنَّمَا اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الرعفين وكان ذلك على الله يسيرا